بسم الله ما هو المنادة نعم هو المدعو بيا أو إحدى أخواتها ذكرنا شيئا من أخواتها ما هي أياء وهي، وأي وأ الهمزة يعني وأ أزيدو, أزيدو. أي زيدو أي زيدو أي زيدو, أيا زيدو. أيا زيدو. وما هو الأصل في حروف النداء؟ اليا أحسنت هي أم الباب فلذلك تكون مذكورة ومحذوفة ولا يحذف غيرها يوسف أعرض عن هذا فلا تقدر أيا يوسف أعرض عن هذا ولا هيا يوسف ولا أي يوسف وإنما تقدر اليا فقط لأنه لا يحذف من حروف النداء إلا اليا فإذا رأيت من غير حرف فتقدر له الياء فحسب يوسف أعرض عن هذا أي يا يوسف أعرض عن هذا لأنه لا يقدر من حروف النداء إلا الياء لأنها أم الباب وأما غيرها فلا عندك يا أخي أقسام المنادة ما سمعت لسمعك كأنه يقول ثمانية فكذا ولا غلطة أسمان م? نعم أحسنت أقسام المنادة خمسة المفرد العلم والنكر المقصودة وغير المقصودة والمضاف والشبيه المضاف أحسنت نعم فما هو المفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيه المضاف فيدخل فيه يدخل تحت على هذا التعريف ما ليس مضافا ولا شبيه المضاف يدخل المثنى والجمع بأنواعه كلها مفردة هنا لأن المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فيا زيد مفرد ويا زيدان مفرد وكذلك يا زيد مفرد لأنها كما ترى ليست مضافة ولا شبيها بالمضاف والنكر المقصودة نعم هي التي يقصد بها واحد بعينه مثل يا رجل يا رجلاني يا مسلمون فهذه نكرة مقصودة يا رجل يا رجل يا رجلاني يا مسلمون كذلك أيضا ما ذكر وغير المقصودة هي التي يقصد بها واحد غير معين مثل قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي ومثل قول الخطيب أو قول الغريق قول الغريق يا رجلا خذ بيده الغريق في البحر مثلا يغرق يريد أي واحد ينجيه وإي واحد يأخذ بيده فما تجده سيجلس يا رجل ينادي واحد معين يريد أي واحد يأتي فيقول يا رجلا خذ بيده وأيضا الواعظ إذا أراد تنبيه الغافلين فيقول يا غافلا تنبه ولم يقصد واحدا بعينه فهذه نكر غير مقصودة والشبه بالمضاف ما هو الشبه المضاف نعم حسنت هو العامل في غيره الرفع أو النصب أو يكون ما بعده جار مجرور متعلقا به أحسنت فيمثال ما عمل في ما بعده الرفع من الشبه المضاف فضل بارك يا حسنا وجهه يا مدموما فعله يا كثيرا بره هذا كل من هذا الباب عمل فيما بعده الرفع يا كثير بره يا حسن وجهه يا محمود فعله مثال الثاني ما عمل في ما بعد النصب نعم يا حافظ درسه يا ضاربا زيدا يا طائعا جبلا يا متقيا ربه ربه طيب مثال الثالث جارو مجرم متعلق به يا رحيما بالعباد يا رفيقاً بالعباد يا مارا بزيد يا قالباً الخير يا قالباً العلم أحسنتم فما حكم المنادى المنادى ما حكمه أنت الذي بعد أنت أنت أنت جواب خطأ عندك شيء والجواب خطاءات نعم المفرد العلم والنكر المقصودة يبنيان على ما يرفعان به والثلاث الباقيه تكون منصبة خطأ ولا مو خطأ الجواب خطأ نعم أحسنت المفرد العلم والنكر المقصودة يبنيان على يرفعان به يا زيد يا زيدان يا زيدون وكذلك النكر المقصود يا رجل يا رجلان يا مسلمون والمضاف والشبيه بالمضاف والنكر غير المقصودة تنصب مباشرة وأما الأول فيقال مبني في محل نصب لأن المنادى من أقسام المنصبات فالمفرد العلم والنكر المقصودة مبنيان في محل نصب والمصنف يقول يبنى ياني على الضم وأن فيه قصور والعبار الأشمل والأولى يبنى ياني على ما يرفعاني به إن كان رفعهما بالضم بنيا على الضم أي نكرة المقصودة والمفرد العلم وإن كان رفعهما بالالف بنيا على الألف يا رجلان يا زيدان وإن كان رفعهما بالواو بنيا على الواو يا زيدون يا مسلمون قال هل يصلح أن تقول ما اتصل به شيء من تمام معناه نعم ما في مانع وهذا الذي هو تجد في كتب النحو ما اتصل به شيء تمام معناه قال متى ستكمل الكتاب غالب الإخوة سيسافرون الله أعلم العلم عند الله متى سنكمل الكتاب الله أعلم فالإنسان تعتره أمراض وأشياء أخرى ربما ولكن كم يترن الكتاب على وشك الانتهاء ونحن نأخذ درسًا درسًا الحمد لله نمشي انتهينا من المنادى كله ما بقي شيء فيه واليوم إن شاء الله نأخذ المفعول لأجله كله كله نأخذ المفعول لأجله كله بسم الله إن شاء الله قال رحمه الله باب المفعول لأجله ويقال له المفعول من أجله والمفعول له فأني ثلاثة أسماء لمسمى واحد سواء قلت المفعول لأجله أو قلت المفعول له أو قلت المفعول من أجله فكلها تسمية صحيحة لمسمى واحد قال وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك هذه حقيقة المفعول من أجله أو لأجله أو له التي يتميز به بها عن غيره من المنصوبات فحقيقته تتبين من تعريفه فهو الإسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب قوع الفعل فما كان كذلك فهو مفعول لأجله فحاصل هذا التعريف بيان معناه أن المفعول لأجله يؤت به لبيان سبب وقوع الفعل الصادر من الفاعل. المفعول لأجله يؤت به لبيان السبب لبيان سبب وقوع الفعل الصادر من الفاعل. جئت دماج طلبا للعلم. جئت دماجا طلبا للعلم. فطلبا للعلم ما إعرابه؟ مفعول لأجله لأنه ذكره. لبياني سبب وقوع الفعل الذي صدر مني ما هو الفعل الذي صدر مني المجيء ما هو سببه طلب العلم فما كان كذلك فهو مفعول لأجله وهو مفعول لأجله من أسهل أبواب النحو يعتبر من أسهل أبواب النحو في معرفته معرفته سهل جدا فهذه حقيقته أنك تذكره لأجل أن تبين السبب لأجل أن تبين السبب الذي حملك عل أن فعلت هذا الفعل. تذكرهني أجيبي بيان السبب الذي حملك عل أن فعلت هذا الفعل. ضربت بني تأديبا. ضربت بني تأديبا. فما يضرب تأديبا؟ أفعل لأجله لأنه ذكرني بيان السبب إش الضرب الذي صدر من الفاعل أنه لأجل التأديب. حفظت القرآن ابتغاء مرضات الله حفظت القرآن ابتغاء مرضات الله فما يعرب ابتغاء فعول لأجل أنه ذكر سببا لبيانه وقوع الفعل فلماذا حصل الحفظ مني ابتغاء مرضات الله وهم يقولون علامته أن يقع جوابا لما فعلته يقع جوابا لهذا الاستفهام لما فعلته جئت ودمج طلبا للعلم يقال لما فعلت هذا الفعل طلبا للعلم فعلته لأجل هذا الأمر فهم يذكرون هذا أنه أن علامته هو الذي يقع جوابا لما ما فعلته فهذه حقيقة المفعول لأجله هو الذي يذكرون بيان سبب وقوع الفعل الذي صدر من الفاعل ما سببه سببه يبين المفعول لأجله. فمن يذكر مثالين حتى نفهم أو نعلم أنه قد فهم مثالين للمفعول لأجله من غير ما ذكر أنت جريت المفعول لأجل المنصوب مفعول طلبا للعلاج مثلا لهبت صنعاء طلبا للعلاج أو ابتغاء العلاج طيب واحد آخر نعم جئت أو سافرت دماج رغبة في طلب العلم رغبة في طلب العلم فرغبة مفعول لأجله لأنه ذكر لبيان سبب قوع الفعل فما هو سبب قوع المجيء أو السفر الرغبة إلى دماج سبب قوع السفر إلى دماج والرغبة في طلب العلم نعم صمت رمضان ابتغاء الأجر أحسنته سافرت دعوة مع رب دعوة سافرت دعوة إلى الله أما إنه يعرب دعوة آه. كيف قل لي أجلي أي سافرت لأجلي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أحسنت قال رحمه الله نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر من يعلم مثال المصنف فضل قام في علمات وزيد فاعل وإجلالا مفعول لأجله أحسنت ولعمر اللام حرف جر وعمر مجرور باللام الجار مجرور تعلق بإجلال لأنه مصدر طيب فإجلالا ذكره علة وسببا يقوعيش الفعل الذي صدر من الفاعل وهو زيد فإن سبب قيام زيد لعمر هو إجلاله وتعظيمه ما هو سبب قيام زيد لعمر إجلاله وإيش وتعظيمه لأجل إجلاله وتعظيمه لعمر قام له وهذا القيام مكروه هذا القيام مكروه وإن كان المقام له يحب ذلك فهو حرام فلا يصلح القيام إجلالا ما يصلح هذا لكن القيام للضيف لأجل الترحيب به وإجلاسة في المجلس هذا ما فيه مانع استقبال الضيف يقوم لأجل استقباله والترحيب به وإجلاسة في المجلس ما فيه مانع أما يقوم إجلالا فهذا ما كان يعلم عن الصحابة كما قال أنس ما كنا نقوم للنبي عليه أو ما ما شيء الحديث لما نعلم أنه لا يحب ذالته أو كما قال أنس رضي الله تعالى عنه في حديث حديثنا سألهم ما كانوا قلنا قوم للنبي عليه الصلاة والسلام لما نعلم من كراهياته لذلك ما كنا نقوم له لما نعلم من كراهياته لذلك فأولي الصحابة فلا يصلح القيام لأحد إجلالا هذا قل أحواله الكراهة وأما إذا كان يرغب في ذلك هو التحريم ويحاسب ويعاقب عليه من أحب أن يقوم له الرجال فليتبوى مقعده من النار والشاهد هنا هو المثال النحوي إجلالاً والنحى ما يتحرم في الأمتنى إجلالاً هنا مفعول لأجله ذكر علة وسبباً لوقوع الفعل الصادر من الفاعل فإن سبب وقوع الفعل من زيد هو إجلاله, وعمر. إجلاله لعمر وتعظيمه لعمر قال وقصدتك ابتغاء معروفك نعم قصد فعل ما مبني على السكون تصالي ضمير رفع متحرك والتا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب وفعول به حسنته وابتغاء مفعول لأجله منصوب على نصبه فتح الظاهر على آخره وابتغاء مضاف معروفك مضاف ليه قال رحمه الله والاسم المنصوب خرج بالاسم الفعل والحرف فإنه لا يكونان مفعولا لأجله وقوله المنصوب خرج به المرفوع المجرور فلا يكون من باب مفعول لأجله الصلاحي فالمنصو المجرور وإن كان في المعنى ربما يكون مفعولا لأجله ذهبوا صنعاء للعلاج ذهبوا صنعا للعلاج هذا علة لا لا متعلين هنا لكن لا يقال له مفعول لأجله للصلاح فالمفعول لأجله للصلح هو الاسم المنصوب فخرج بالاسم الفعل الحرف وخرج بالمنصوب المجرور والمرفوع الذي يذكر بيانا لسبب قوع الفعل فهذا هو السبب في الاتيان بالمفعول لأجله أنك تأتي به لتبين سبب غوع الفعل لماذا حصل مني هذا الفعل فتذكر المفعول لأجله بيانا لهذا السبب والمصنف كما ترى مثل بمثالين قام زيد إجلانا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك إشارة مثل بهذه المثالين إشارة إلى أن المفعول لأجله قد يكون مضافا وقد يكون غير مضاف. فهذا التمثيل له مغزى ونكتة وهدف فسبب التمثيل بهذين المثالين هو ما سمعته الإشارة إلى أن المفعول لأجله قد يكون مضافا قصدتك ابتغاء معروفك وقد يكون مجردا من الإضافة والمجرد من الإضافة قد يكون مجردا من أل وقد يكون بأل, وقد يكون بأل فالحاصل أن المفعول لأجله إما أن يكون أحواله على ثلاث أحوال إما أن يكون مضافا قصدتك ابتغاء معروفك، وإما أن يكون محلى بأل، وإما أن يكون محلى بأل ضربت بني التأديبة، ضربت بني التأديبة، أي لأجلي التأديب لا أقعد الجبنة عن الهيجاء، ولو توالت زمر الأعداء الشاهد لا أقعد الجبنة، أي لا أقعد جبنا عن الحروب، فهنا الجبنة مفعول لأجلي وهو محلل بأل كما ترى لا أقعد الجبن عن الهجاء ولو توالت زمر الأعداء فهذا النوع الثاني أو الحالة الثانية للمفعول لأجله أن يكون مقرونا بأل الحالة الثالثة أن يكون مجردا من الإضافة ومن أل كما في مثاله قام زيد إجلالا لعمر فهذه ثلاثة أحوال للمفعول لأجله أشار إليها المصنف رحمه الله بالتمثيل الحال الأولى أن يكون مضافا والحال الثاني أن يكون مجردا من الإضافة والمجرد من الإضافة إما أن يكون بأل وإما أن يكون من غير من غير أل فالحاصل وأن المفعول لأجل له ثلاثة أحوان الأولى أن يكون مضافا قصدتك ابتغاء معروفة الثانية أن يكون محل بأل ضربت بني التأذيب لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء أي لا أقعد جبناً عن الحروب الحالة الثالثة أن يكون مجرداً من الإضافة ومن ومن أل جئت دماج رغبة في طلب العلم جئت دماج رغبة في طلب العلم جئتك زرتك محبة لك زرتك محبة لك فهذا كما ترى مجرد من الإضافة وأيضاً من من أل فهذه أحوال المفعول لأجله على ما سمعت من الثلاث الأحوال أو من ثلاثة الأحوال. طيب نضرب لها أمثلة من القرآن هذه الثلاثة الأحوال. عندك يا أخي لغرض تولوا وعيونهم تفيض من الدمع حزناً إلا يجدوا ما ينفقون ما هو الشاهد في الآية؟ تولوا وعيونهم تفيض من الدمع حزناً إلا يجدوا ما ينفقون Fadal i'arab, tapi hizanan. M'arab i'arab hizanan. Ma entah? Maaf, maaf. Maaf, fadal. Eh, sallam. Sallam na'ul mera yang kita tanya. Wala, sallam. Wala, sallam. Ha, tawal i'ajl. Ay, tawalau. L'ajl i'a. Wa'ayunuhum. Tawalau. Dabal. L'ajl i'ah. Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. ما يفعل ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما ما يعراب عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما وفعل لأجله أي لأجل العدوان والظلم من يفعل ذلك لأجل هذا الأمر فسوف نصليه نارا أحسنته وأنت يا أخي ود كثير من أهل الكتاب لو يرد يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا كفارا أنا ما لدخب ود كثير من أهل الكتاب لو يردوا لكم بعد إيمانكم كفارا حسدا ما إعراب حسدا مفعول لأجله أي لأجلي الحسد يودون أن ترجعوا عما أنتم عليه من الإسلام والخير إلى الكفر العياذ بالله فنعم مفعول لأجله ذكر بيانا لسبب العلة وأنت ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ما يعرب ضرارا مفعول لأجله أي لا تفعل هذا لأجل الضرر لا تفعل الإمساك لأجل الإضرار بالنساء فهذا حرام لا يجوز لا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فضرار المفعول لأجله ذكر بيانا لسبب النهي عن الفعل لسبب النهي عن الفعل طيب أحسنتم بقي معنا الآن الثاني وهو المضاف الثاني وهو المضاف كالذي ينفق ما له رئاء الناس هذا مثال من القرآن عن المضاف كالذي ينفق ما له رئاء الناس ما يعراب رئاء نفعول لأجله لأنه ذكره علة لبيان الفعل أحسنتك الذي يفعل هذا وهو الإنفاق لأجل الرياء والعياذ بالله لأجل الرياء يراء الناس يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصاعق حذر الموت وعند من حذر الموت مفعول لأجله أحسنت أن يصنعون ذلك لأجل الحذر يجعلون الأصابع في الآذان لأجل حذر وما تغني عنهم شيئا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله من هذا الباب ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فمرضات الله مفعول لأجله، وهو كثير في القرآن. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. أيضا هذا الباب. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله مفعول لأجله. وما تنفقون إلا لأجل هذا. لا تكون النفقات إلا لأجل ابتغاء وجه الله ولا ما تنفع. ما تنفع صاحبها. طيب، فهذا مفعول لأجله ذكر بيانا لسبب قوع الفعل. بقي المضاف، بقي المجر، بقي ايش معنا يا أخون؟ المحل بئل لم يقع في القرآن صريحا وإنما وقع على وجه الاحتمال فلذلك المصنف ما ذكره هنا في الأمثنة لعله ترك التمثيل به لأجل ما سمعته أنه قليل الاستعمال. المحل بئل ضربت بني لا لاقعد الجبنة عن الهيجاء قليل الاستعمال. فلذلك لم يأتي في القرآن المحل بئل لم يأتي في القرآن صريحا وإنما جاء على سبيل الاحتمال فقط أما صريح فلم يأتي والآية التي يذكرونها على اسم الاحتمال قوله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا الشاد القصة أي لأجل القسط ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فهذه الآية محتملة أن القصة مفعول لأجله ونضع الموازين لأجل العدل ولأجل إقامة القصة والعدل ليوم يوم القيامة فهي مفعول لأجله هذا هو الأقرب ونضع الموازين القسطة مفعول لأجله هذا هو الأحسن وهذا هو الأقرب والوجه الثاني نصف الموازين صفة للموازين وما فيه شاهد على الصبية لذلك قلنا وقع احتمالا ولم يقع صريحا في القرآن لم يقع المفعول لأجله محل بأل صريحا في القرآن وإنما وقع احتمالا ومثال الاحتمال هذه الآية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فمنهم من قال مفعول لأجله بيانا لعلة الوضع وضع الموازين أي لأجل بيان العدل وهذا هو الأقرب ومنهم من قال القسط صفة ليش للموازين فما فيه شاهد على الموازين القسط فهذه ثلاث أحوال المفعول لأجل من يعيدها وأما بالنسبة لسماع العرب صريحا قد تقدم الكلام عليه. تقدمت الأمثلة وهو قول الشاعر لا أقعد الجبنة عن الهجاء، أي لا أقعد جبنا عن الحروب. طيب، فما هي أحوال المفعول لأجل الثلاثة؟ سرعان ما اختم بها الدرس أن يكون مضافا وأن يكون محلب قلب، وأن يكون شبيه، وأن يكون مجرد من الإضافة. ومن آل وما هو لا أقل استعمالا من هذه الثلاثة أقل استعمالا من هذه الثلاثة ما هو المحل بأن هل أتى به القرآن أما المضاف والمجرد من الإضافة سمعته مجرد من الإضافة آل جاء كثيرا في القرآن لكن المحل بأن هل جاء به القرآن أو هل جاء بالقرآن لم يقع في القرآن صحيحا وإنما وقع على وجه الاحتمال كما في هذه الآية الحاصل أن المفعول لأجله هو الذي يأتي به الشخص ويذكره الشخص لأجل أن يبين سبب الفعل سبب الفعل الصادر من الفاعل يبين هذا السبب الذي حصل من أجله الفعل طيب هذا هو الخلاصة بالنسبة لدرس المفعول لأجله وكما سمعت أنه من أسهل الدروس يعتبر إلهنا سبحانه الله وحمده فلا إلهنا نستغل